وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله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 وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ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 كيف وإن يوهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله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 وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعلوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إِنَّهُمْ لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخذهم وينصركم عليهم, وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم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 يَعْمُرُونَ مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ إِنَّمَا ساجد الله من بالله واليوم يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاة. وآت الزكاه ولم يخش الا الله فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَجَعَلْتُمْ ثقاية وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد, وجاهد في سبيل الله لا يستمون عند الله أجعلتم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 الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله واولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم أجعلتم ثقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعوم درجة عند الله وأولا هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ولضوال وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده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 اهُمُ الْعَالِمُونَ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقترفتموها وتجارة وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ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 وأموال اقترستموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها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 لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حلين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين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 ما يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من صلاته إيشا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 ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم ذَلِكَ قولهم بأفواههم قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله فَاتَّلَهُمُ اللَّهُ أَنَّ يَؤْثَكُونَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ بَنِي مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْتِي اللَّهُ إِلَّا أن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحب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 والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ان عده الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم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 لو كان عربا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفا الله عنك لما ذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين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 كره اللهم بعاثهم فذبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين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 ومنهم من يقول ائذن ولا تفتني ألا في الفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطه بالكافرين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 وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَيْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ نَعِدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُم مُتَرَبَّصُونَ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 ولا يأتون الصلاة إلا وهم قسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون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 ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يسرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدقلا لولوا إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسقطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب فِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبَنِي السَّبِيلِ فَريَطَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 والله ورسوله أحق أي يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحاذد الله ورسوله فإن لهنا رجلاً نما قالدا فيها ذلك الخزي العظيم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 قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا, لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن منكم نعلب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض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 يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أَن يرضوه إِن كانوا مؤمنين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 خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوته وأكثر أموالهم وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم, كما الذين من قبلكم بخلاقهم الذين خابوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم القاسرون.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 وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة, ومساكن طيبة في جنات عدن ولضوان من الله أكبر لَنَاكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 فَإِيَّا تُبُو يَكُو خَيْرَ اللَّهِ وَإِيَّا تَوَلَّوْا يُعْلِبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مُوَلِّيٌ وَلَا نَصِيرٌ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 المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم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 وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلِ النَّارُ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ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 فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِلَّا رَجَعَكَ اللَّهُ إلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَعْذَلُوكَلِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَا تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَا تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوَّا إنكم ر... وقضيتم بالقعود أول مرة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 فَلْيَضْحَكُ قَلِيلٌ وَلْيَبْكُ كَثِيرٌ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِلَّا رَجَعَكَ اللَّهُ إلَى قَوَاعِفَتِهِمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَا تَخْرُجُ مَعِي أَبَدًا وَلَا تُقَاتِلُ مَعِي أَعْدُوَى انكم رضيتم بالقعود اول مره فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات ابدا ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره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 وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن كألو القول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا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 لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا تولوا تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء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 يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فَإِنَّ الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة الس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 وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردو على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم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 وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا الله وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أيتوب يتوب عليهم إن الله غفور رحيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم إن الله غفور رحيم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 وَابُ الرَّحِيمِ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وآخرون مرجون لامر الله ان ما يعذبهم وان ما يتوب عليهم وآخرون مرجون لامر الله ان ما يعذبهم وان ما عليهم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 والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل يحلفن إن عرجنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لماذا مسجد أسس على من أول يوم أحق أن تقوم فيه. لمسجد أستس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين فَمَنْ أَسْتَسَبْ النِّيَاءَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَلِلضُّوَانِ خَيْرٌ أَمْنَ أم أَسْتَسَبْ النِّيَاءَهُ عَلَى شَفَاعِرٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم بِهِ وذلك هو الفوز العظيم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 العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن, والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين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 إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ لَّقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ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 وَظَنُّوا أَنَّ الْمَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ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 ذلك بأنهم لا يصيبهم رمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون, موطئا ولا يطعون موطئا يغير الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين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 فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ قَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُ قَوْمَهُمْ إلَى رَجَعُوا إلَيْهِمْ وَلِيُنذِرُ قَوْمَهُمْ إلَى رَجَعُوا إلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْلَرُونَ يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه وعلموا أن الله مع المتقين يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلوة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من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 لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لقد جاءكم رسول من أنبار روسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما انتم حريصون عليكم, حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم